إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 تقينا في مقام امين في جنات وعيون